يا نغم الأنسي يا مثالي فالرجل يا سادي صمرات الليالي يا حلو الأنغام ولو إن لو إن لايالينا بجمل يا نغمة الأمسي يا مداوى الجرح والآلام. آه آه آه آه آه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 يا نغم الأنس يا مدى والجرح والأحزان وتور الدنيا والدوالي بجمل الأمحان بنغمك السعيد يا مهان الدنيا بالألوان وخلي نغمك تركستان اهدار هيا